قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعا وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا <تصفيق> إنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بذللك لتكون لمن خلفك فكاهة وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَإِذَا يُؤْفَكُونَ عَلَيْهَا يَكَادُونَ بَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَكَانٍ فِيهِ يَصْدَلُونَ فَإِنْ قُتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَاسْأَلْ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكونن من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت كل وآية حتى يرض العذاب الأليم